بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امامنا رحمه الله تعالى المستحباب والمستحاضه قال قال حدثني يحيى عن مالك عن إشام بن عظه عن ابيب عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمه بنت ابي حبيش يا رسول الله اني لا افرغ افادع الصلاه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالخيبر فاذا اقبلت الخيبر فاترك الصلاه فإذا ذهب قدرها فاغتل التابعات وصل قال وحدثني عماني عماني عماني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيطهن من الشر قبل ان يصيبها الذي اصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشر فإذا خلقت ذلك فلتغتسل ثم لتستكثر بتوب ثم لتصلي قال وحدثني عن مالك عن بشام يعوض عن ابيه عن بن غزيل ابي انها على محمد السحاب كأبي بكر نعيد الرحمن أنقع قاعد نحكيم وزيد بن أسلم أو سلام إلى سعيد ببن المسيد كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من قهر من أقر وتتغضر فإن غرف قال وحتفني عن مالك عن بشام عن نبيه أنا من المنطقة. ليس على المستحاضه الا ان تغتسل حسنا ورحيده ثم تتعذر بعد ذلك لكل صلاه قال يحيى قال علي بن انس حينما ان المستحاضه ما توبت اني ترين اني الا تجدد دين المستكره وتترا من الى ذلك اكثر مني من زمانه كما بعد ذلك أكثر إذا بلق أكثر يبقى. ما يمسك من جدا أكثر فإن غلق كما لك ذلك فإنه سير قال يا أكثر قال نادي على نبيك شعب لأربع جعب أبيك فضر حد وما تركع جديد الله ومتابعون بإجتامك من اليوم الدين هذا أولاً في باب هو الآيان الثاني من في غير أولاً هو الآيان الثاني من المرحة في غير من أبنى الرحيم وهو عرف يمتدر من أبنى الرحيم يقال له الحياة ذلك يقال له وقد وقدر الإمام مالك رحمه الله هذا الباب بحديث فاطمه الذين بهذه المقريس الذي هو من قريب عدسة أمي المؤمنين عبد عنها كيف سهل ذلك النورة النبي صلى الله عليه وسلم عن حال اجتبثها وكنت به فيه بحبارة في فيها فيها ثلث وهو قولها يا رسول الله إن ليه لها وهذا فيه دليل على إسباب الدين ليأتيها يمتحكيها منه بما يفعل منهم عدا، فعليه أن يكذب في ذلك، في هذا أذى جم وأذى معين. فقال يا رسول قالي اني لا أعلم، وطابت فيتو أبيه بيش، وأبوه بيش، وقائده من مقارب. وهذه المرأة عرسيّة أبيني. وهي غير في من بحيره المعروفه التي طلقها زوجها ثلاثه وهي التي يقال عنها مطلقا ممدودا فمن تبوى بينهما فقد غارق عرفا فاحشا وانما هذه ابنته ابي قريش وهو بيت بن المطلب والاخرى في قيمه وهما امراتان مختلفتان وهذه المرعى من الحسن الذاتي أو الذاتي يدور أو تدور أحاديث الحيث عليهم وهي هذه المرعى وبنات الجحش الثلاثة حمثة وزينب وأم حبيبا وكل أحاديث الحيث او تدور على هؤلاء الامم فقال فقال رسول الله اننا لا وماذا ان ان الزمن يزيد منها في هذه السفاه وهذا يكثر كثيرا عند النساء وبخاصه بهذا الزمن في هذه الاونه الاخيره ايضا انزعج النساء من الولاده فطارت الواحده منهن الى ان جبل ولدين او طفلين ظهر فيها كل العيوب اما لبعض نساء هذا الزمان واما لانهن كما يقول المؤمن دلعات فتنكفه عن الولاده وهذا الكتاب قد يتبه المسجدات تجاه إنها إن الضارة قد تبقى مباشرة إلى تعاقي حجوب تنظيم الحمد ثم رأى أن هذه الحجوب لا تأثير على البدن وعلى المشاكل فلجأ معهم إلى استعمال الجوجة فقروا فتاة <تسجد> في وهذه الدولة <T2> <تسجد> في فيه مسافة عامة ومن أنه انتجار الداري توقف تفيروا من اسم الله هذا السوق يجري معه الناس اسم فإن الأشياء عنا تصيبها ما وافرها، ما لي أن أقول أو بأنه يحقق ضارا على البلاد، هذا أمر بالعدم، يمنع استعمال هذه الأشياء فرع إن كان هناك سبب أما من غير سبب ما أو هو قطعا ما كان لا سبب إلا هو قطعا فرع، فصار بشارك أن كثيرا من الجدوة قد ينفيد من ولا يبقى ولا يبقى, ولا يبقى. في مثل هذه المرعى وميقى أولوك أولوك فقالت يا رسول يا أفضل الله على وهذا يشكي من حيث أنها مضمرة الحسنى على من فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما برأتي عرف إنما ذلك يعرف بعض الروايات إنما بعض هي رحمة من الشيطان. ويا رقية الماء تستحار في جنب النجود تستحار استخير تستحار. إنما الروايات تعرف استحارتي في جنب النجود أو فيها. ليساً الله في ديننا قالوا في اذن الحابا ليس بيد الله الحيث الله تعالى اعتفى عنا وهو من علم القدره لكن هذه لا تتبدل من الناس لا تضمن فيه ما حتى ان قد جاء في حديث انه رقه من الشيطان فلما كانت من الشيطان أي إذا مرّت مستحى المبنى بما لم تمر الذي استحيض من أورشام أو بفجار باركان العرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما لا يحيض ولا يفتك بحيرة. وذات مرة الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هي عمار. وداء الحي اقبل يعرى وبين لها صفه من صفه دم الذي ذكرنا ان له اربع على الحصه الماضيه فقال لها فاذا اقبلت الحيض فاتركت قال فاذا ذهب قدسها فاغفلي دم عنك هذا الحديث من يؤمن بالحاضر أو بالستحافة المعتاد التي أنا عاده لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطلت الحرمان فأترك فعلا فإذا جاءت أحد الظناء أي مدتها والأمسلها قال الحضور الدفر إن هذا الحديث في مجهد لأن النساء أقنى الطريق الاول اماره مبتداه لم ياتها الحيض قبل هذا فلا تعرف ولا تولي لا تعرف مدة حيضها ولا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاره طبعا الى النساء اماره مميزه ولا عاده لها فهي تميز بين ابي وبنت لكن هذا لنا مسافر هذا مسافر هذا ما هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر في أول هذا مسافر هذا في هذا مسافر هذا مسافر هذا هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر هذا مسافر هذا لما تقول لنا عاد ولذن لا تسميه يتعرف عجب إنها تعيش أو, أو دا دا في ستة أيام أو عشر أتة أيام ذا لا تسمي وكل واحدة من هؤلاء ذا لا أحشان أما الوقت الأول وهو المعرأ التي تميز ولا عاده لها الأول الاول في الكتاب امراه مميزه ولكن لا عاده لها ليس لها إليها ترجع اليها فالتي تميز من غيره هذا ما يسمى عند اهل العلم في العقبات والامراء فاذا اعتادت الحيمه والى اكبر كما في انما هو موجود في الحديث فلا يسمح للفقراء بالاسباب والاخبار فالمراه التي ميت الحيفه عن غيره حكمها انها اذا ذهب عنها الدم الموثوق للحيف وهو الدم الاسود الذي يعرف بانه فقيد وانه لكن وانه اسود اذا ذهب عنها هذا الدم الذي تعرفه للحيف فانها ترتفع مباشره من الحيف وتتوقع بعد ذلك لكل صلاه لانها بعد اغتسالها من البيت طارت بحب المستحاره والمستحاره ليس لها احكام الحاره لان الحاره تصوت الصلاه وتترك الصوت ولا يقربها ضدها اما المستحاره فانها تستطيع ويأتيها درجها فإذا ملتت هذه المعامة وليست لها عادة معلومة فإنها ترجع من السبيل فإذا عرفت أن الدم الذي هو وصف في الجيس حتى ذال عنها يستدلت مباثرتك ومتارت لحكم المستحارة فإنها تتوفى بكل حالة رعا تتوفى بكل حالة إذا داخل الرقم لماذا؟ بانه وضوءه وضوءه طاهر وضوءه وضوءه هي ذا فاعله الذي اضيف الى ذكر الضوء او ذكر في الذكر غير ذلك هؤلاء مستثنون بان النجاسه تنزل من موضع من الذي الله تعالى له ونحن لان الغالب المعتاد من المغاره المعتاد على تبرير الفحش والدحيات يكون ناقضا في الوضوء ويكون ايضا مجددا فهذه المراه المستحقه تتوضا لكل المال لان لا حكم قلبه ولا تنتظر إلا إذا دخل وقص فلا يتريعه أن تتوقع قبل الشهولين إذا المرأة التي تمنز بين البيان إذا لا وقص الدم الذي تعرفه عن أخي حيث فإنها ترثت ثم تصير بعد ذلك تتوصعه بكل صلاه حتى يأتيها ضرر دم الحبيب القابل الذي دخل معروفه بأن الناس في مينور. هذا الحكم دليله حديث قبيله ابي خبيث هذا الذي اخبره ابن عباس الله تعالى قال فيه حبيب صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يرعون وليس هذه الدم الموجوده في وقائد ذلك وليس بحث في, في طرق قال غيره من العلماء ان تقول له فابدئ به خرج فاذا كان الاخر فتوكل انت الله وحده هذه كانت اذا حدثنا الراوي وقال امراتها تميت وليستها عام الوقت الثاني او التاني بالنسبه انت يبقى لا لنظرة أخرى عادتها تحيط ستة أيام أو ستة أيام لكنها لأثني لدو بين ذاتي و ذاتي ما حق هذه المرة إذا أمت نسمحها هذه المرة تعد المدة التي تحركها فاذا انتهت المده التي احتاجت تحيطها اجتزا ثم صارت مستحاره تتوضا لكل صلاه فاذا صارت معه صلاه تحيط عشره ايام فانها عشر ايام وهي لا تستطيع ولا انتهت الايام العشر. وبقي الذنب ينزل منها وهي لا تزيد بين السنه فانها تستفيد بعد فيها المده ثم تصير بعد ذلك مستحارا الدليل حديث أم سلمان رضي الله عنها انها تستفيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي اثره الامام مالك في بعد الحديث الأول في هذا الباب حيث استبدأ النبي صباب عليه وتزف معه صبراء وثمت نحن نعلم ونحن فقال لتنظف قدر الليلة والمجيان الذي كان استخيرهم وقدره إن من الشر فتزف القناة هم اذن ادعوكم ان المراه اذا كانت معتاده ولا تنجز من الاهتمام فانها تحقق عادتها فاذا كانت تحيط ثلاثه ايام من كل حياته لتكل مرة شهر وتتحرى موقع حياتكم لتكون مراه تعرف هل يعطيها حي في بدايه الشهر ام في وقت الشهر ام في اخر الشهر في بداية الشر طريقه تتحقق بداية الاشره وقد يرضى معها في انقطاع فانها تتحرى اول الشر ثم تعود الايام التي كانت صحيحا بعض الأيام التي كانت صحيحا فإذا الايام التي عادت لها اكتملت الدائره ثم صارت اعمالنا متحابه تتوافق بكل الامارات ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أفعال ثم لتستفل ولتستفل أو لتستفل ثم نقوم بإستفاع هو أن طبع مرة شيئاً يحقق عن هذا الذي ينزل بها وإذا كان ينزل بردارة فعليها هذا تؤكد هذا هذه المطارة تؤكدها لا جدوة الثلاث هو بيابها والموضع من المصردين فيه وقيد الى في الاستثار هو وعلى كل حال، لا مانع من الشمع بين هذا وهذا وقال بأن الاستثار هو التحكم من هذه التذكينة التي تفينه في على أدى المحة تتنسين بنفسها نفسها في لأنه يسمى ذلك يعني تبع في حتى لا يفعل أن أدنى ذلك خالص فهي تنفئوها من حول هذا الوقت يعني دوز أو غير ذلك الوصف الثالث أو الثالث من الثلاث من لا ولا سنة معرفة من لا عزة سنة ولا سنة ان تكون هذه المستدى إعني لك حيث قبلها طب إذنها جاء مستدى قبل من يتفتر بلا الحفاظ فهذه المعرض فجلها الحيث وهي لم تعرفه الخلق ثم لم فلا وهي لا حدتها ولا تميز بينها الايمان في يكون حيلها وهذه المساله اختلف جدا جدا جدا ولكن اختطر أتفكر يعني اختطر السلاسل اختطر السلاسل المتدأ إذا لم يخطر حسنة دموها ولم يتميز فإنها ترجع إلى العدد دي. كما يقال كما يقول حسنها إلى العدد لذلكها لذلك لذاتي هذه الحاجة ونقصد في القريدة أم القريدة كانت أو كانت او ابنه خالد أو ابنه خالد من يقرب من تقرب منهن في العالم فان طلبت حاجه هؤلاء يعني تبعد ان اختها وابنه عمها وابنه خالد او ابنه اختها بكل واحده لها عامه فقط فالاولى ذلك لها او فماذا تحكم في هذه الحاله الشيطان. إنما لي ربكم لبعد الله الشيطان فتحجق كدة أو تبعث أجام في الإجتاء فتحجق كدة أو تبعث أجام في الإجتاء ثم اقترد حتى إذا رأيت عن تحقيق طروري وقتنبعي ففقضي ثلاثاً وعشرين أو أربعاً وعشرين أليساً وإياناً على ذلك في وكذلك تتأشي في كل كما تحيل وهذا الطريق لأن المعرض إذا لم تتمين ولم تكن لها عادة وكملت كمها عادة يعني اشتركت فيها أو اشتركت فيها خريفاتها فإذنها تصبح لعهد من مثال مطبق على الحديث وهي ست أيام وربع أيام. طبعاً تختار إذا جاء العيد في بداية الشهر فإنها تجلس ولا تصلي ولا تطمن على ذلك لأنها في أحكام الحادث تجلس ست أيام وربع أيام ثم تتوقف وتبقى توقفة. يعني يفقى في صغير 3 مجدد, مجدد 23 او 24 انه قدر ايام الحين السبعة متى 24 ايام الحين السبعة متى 23 وهي مطوي وطرون وتفعون كل شيء وإذا جاء ايام المطابق امستت عن وهذا يعني ان لو توضع سته ايام او سته ايام معها حتى يستطيع ان هذا الامر اتقدمه في السدر بقاعه ولا امن لا ولا امن هذه المسألة وضع فيها اختلاف كثيره بين العلم في تعاطر في هذا الفاز منهم من قال تحقق العدل ومنهم من قال تحقق الله صحيح ان المراه التي لها عدل فلها تبيه أنها تنبع إلى أجلها لأنه لما يشكي في بعض الأوقات أن العادة فلا تشكي غالبا وهذا ينظر المقمة لها عادة فلها تبيه والصحيرة مستفى طويلة فإنها تحكم عادتها وإن تبيه كثيرا فإنها تحكم وإنها تحكم العادة وهذا في حديث أمي więc tak jak, od tego momentu, to jest dla mnie to, co mam na في ثالثة ايام يعني تزيل ثلاثة ايام لكانت عجلها مثلا ثلاثة ايام وكانت مستحاب فاذا خرع في تنظر كيف انها تتضغط بثلاثة ايام اخرى ما لم يبلغ الحين اقتار الثلاثة فاقامت بالحرف في وغضه عصا يوما فلو حاضت المراه فلو كانت عاده المراه غضه عصا يوما فانها لا تبطل لك بل تتوقف الى اثناء الحرف اما ان كان دون ذلك فانها تبطل وذلك عنهم ربعه أنه او أن الخارج إذا استمرنا معنا الضرط فإذن هذا الحقيقي على يومي شجاءه كتاب الموضع ورد الإنمام في عبد الضرط الله تعالى أول ذلك في والروايات الموجودة في المدونة على الإنمام بالإسترهاب هي أن عزة الإسترهاب الرحمن في هذا قال الإنمام نالي أنه w istnieniu takiego świata. Bardzo wielu z nas nie الله يوفقنا إن شاء الله في هذا الموضوع. إن ان الله نكون جاهزين. آمين. الله. في في يرد في صلى الله تعالى هذا ويقول ان الاختيار كثير جدا العباده في شخص ان بل عليك ان في, في, في, في هذا يعيننا لكن لو في فهذا هذا جدا في فرح المرض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 فاستستت كذلك ومتدفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنقضر في عدد الدياني والأيام التي كانت أكثر من الشاعة أولا لن في في الأطاقة بل في بالفراد أضرت ذلك من الشاعة فإذا أتفذ ذلك تتستفد ثم لتستفد بكو في, في هذا الأنب لذلك أهل فان divided sich wild out and so ares so have you been born نعم to theâm because the person who mais la يعني إذا تهد حياتها التي تعلمها في التغسط تتغذر و لا أنت تتغذر لا. الثاني إذا هذه هي التي أنا أعطي و أنا تتغذر إزالها أنا أحسن أحسن فإذا انتهت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 إن يعني مس مس هذا العين هذا إحنا نستفيد ونصير ونعرف إن هذا من النساء هذا هي في الثالثة أيام وفي الأيام كما هو الموضوع في العديد السم أن من النساء للإحرام من لا عادة ولا تبيلها ولا ولا يعني <تصفيق> أصحيح إن انا مش عارفه متى يضطر ان تقول صحح انها اتقيت ان هذا في كل العاده وذلك اهل وكان من هؤلاء لم يستقبلنا هل انت تبلغين الذين بالرغم ان طرحت لي العاده وقاعدة ان تقول ماذا تقول nie na co, na co ja, już Tak, oczywiście, że jeśli chodzi o فكر عبد المنوال الحلم والوضع الحديثة وعند شامل بحر الله وحامل أبيه عند زينة بإمكاني السامة أنها بعت زينة بإمكاني جهس التي كانت تكتب الرحمن الحوص وكانت استخد فكارة تستخل وفض وهذه في انها عند وعند اخر الاولى فنظر بأن مغارفة كامرة في, في حقها الواجهة في حقها أنها تنوقع في كل خارج السلسة في حقها في, آخر في ثم بعد ذلك في خلال الاولى وبعدها أقوى شرطة فراثتين الثانية التي يجوز أن بينها أفلنا وهو وموضونا بالعطب فلا بد فلو فلو ذات الفات المستحاضه وارد ان تصلي بين السنن ان في قيام ولو تطوع قبل دخول العصر فتصلي ثم تصلي الضهر وتصلي وكذلك تتاخر الوقت في اخر وقت المغرب فكرنا ان اخر وقت المغرب ما هو شافنا النور في شتى الظواهر. هذا النقيب شتى الظلام. لأن النقيب يتحرك داخل واقع النقيب لا يعيش الظلام. فإن هذا تحديد مبنى النقيب العشاء. يسمى وليس جمع حقيقي وهو تطلع فقرات في موضع الثاني أو فقرات الثانية في وقت الثانية كأن نحن الله وفع للحقوق العرب أو نحن في وقت أفضل كذلك نحن في في العشاء أو العشاء في موضع المدر فهذا يستطيع الحكوش ودى استثمت بأستثمت هذه هي المراه على تأخذ المعرض عليها ان استثمتها بكل جيفة وهذا الحديث هو الذي قال عنه الإمام مالك الأبيض الحديث لإنشاء الجنوى ثم سأقل إمام المائكة والله تعالى حديث ميد نولى أبي بسر بن عبد الرحمن أن أقاعد من أكين وليس الأذمان أرسل رجل سعيد من المسجد إستثاله إذا تستثبت المتحبة فقال تستثبني أوراك إلى الأسطور وتتوفر في كل خلال فإذ مدى الأنزاء مستثرة ونحصل الثور التي كانت فكره أو تتحكم التغيير او تتحيلا في التقاليد المتعارف عليها والمغلقه من فوره الى فوره وقعت ذلك عندنا هذا بكل لقوله تعالى في الحديث المطوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر راوينا من حديث انس بن عن حديث يشار من الذين قال في فعل المخاضه ان تستدل واحدا ثم التوقف بعد ذلك في طلب هذا الأول فقد العيش العيد الذي ظهرت قائما من نكرو هذا الخطوه وهو قام الامر حين ان يحي حتى اذا ذلك ان متناضوا الى الصوبه ان يريدوا ان ينسوا ذلك من الله اذا لم حق ما يصح فاذا راى ان لا ذلك فانه من هذه فأن القرصة يزول عنها النمع من الوقت إلى قرص لأن القرصة عام. فإذا ثلت القرصة معنى ذلك أن تعمل معنىها طائمة وهذا يتفرع عنه أنه يتوثل فيها أسيانيها ما لا أنها تصبت قوة القرصة العام كذلك المتزاة والمتزاة في, في المنهج كانت ستين يوما إلى لم ينطبع مددد أن مددد تبكب في في ديه يوم الثلاثين وهذا معنى خوف الإسلام المارس قال أن لسلتها أن يشغلها كذلك ستكت اذا ذلك أكثر ما ينطب في ديه وهو تبكتون يوم عند الإسلام رحمه الله تعالى وذكر ورحمه وكما أن, ينطلع أن ينطلع ينتهي وذا الواق يستع ينزل ينتهي اشياء في اربعين لما روته ومتالما قالت مالة المتفاح الله عليه وسلم فمسكتوا اربعين يوم يعني بعد ذلك لذلك ومعنى لا تنفل معنى همهات الصفية والصوم ما تلكمها وهذا هو لإجلالة هذا الرجل الصريح على هذا المعنى ومفتوض إمامنا من هذه المسؤول أن الرأس اذا بلغ أكثر ويسك من هذا الدم فإن الرأس السابق بعد ذلك يعني بلغت يوما ثم بقي الدم ينزل منها بعد السسين فإن هذا بعد ذلك فانه يصيب هذا الدم وإنما نريد منذره هذا القول صحيح قول الصحيح في عدة أخطى المستحارة عدة أخطى المستحارة وهي أربعين يوما فإذا نزل السلام بحثة أربعين حين أخارك الإنسان المستحارة فإنه فانها تكتل قعدة مستحارة تصولي وترسل ويأتيها من ثم بكر بالمامة للأسفارة المستحارة także zaraz, ale aby to i قد في باستطناع أو بشيء مرتبط جدا جدا، وإلا بهذه الموضوع عدد من عظيم المعظم وطلتانا ما يفضل أن ينقع في هذا الزاب وفاة الحيث والاستحاع والمثال تبقى مسائل منطورها على عدد من مسائل الأفضل تشريف إذن بأول مجلس وآخر تحديد الزبن بأول حيث وأأخذ معنا هذا متى يبدأ الحاجب بإذنها ومتى لأن بعض الحجز يحدد ذلك بوقت قال يرجع في الزبن الحاجب عشره وينتهي في الفرسيس وستضرق من أحوال فيها واقتصور واقتصور أنه مدى متى وجد الخير ثبت عنه ومتى لم يوجد لم يدخلن فلو حاضر ان طاعه حار في سن وكان ابدا معروفاً بالموفق على النساء أن يعلمن مناجئن مثل هذه الاحسان حتى لا يدركهن من ثواب الامر لان الصفيه الصغيره في اول خيرها تصيبها بلعا وخوفا عظيم فعلى الأمر أن تعجب بلعبها من أفرافها إذا شارت أو حارت بسد البلوض فإنه ينبغي أن يؤمن أن تعلم بلعبها من هذه الأحكام حتى تفعلها عليها فالمرأة هو متى أدركها الزمن الحج الذي دعاك فإنها تأخذ أحكامها ومتى لا يوجد هذا الزمن فإذن هؤلاء يلسنهم أشياء فلو أنه رأسنا في السبب السبب حاضر ونظر لأنها مجمونا وهي تتعرفه فإذنها تتوضب عن الصدق وعن الصدق وللقاء إنها أفطان الذكر أفطان الذكر ونظر لأنها إن هذا يحدث بشيئات الأعزاء وقد لا يوجد عنها الحين عدد عنها في الربعين. فلا يوجد غير ذلك. حتى في بداية كل يوم ولا نهاية. هنا هذا من الكتاب أو من السنة. وهذه ألف ثانية. وهل يوجد مع الحلم؟ يوجد مع الحلم؟ أبين تلاقي حصاد وتطرح عمود المؤتدين في الولايات مختلفة أنها أثبتت الشيطة على الحمد وأنها لن أولدت وجود مع الحمد وهذا يعني وكل مبرر الاقوال الكثيره وسط بعض ااا في هذا الامر في هذا الفكر فيينا بغير الحدود ترى هذا ممكن من العلم والعاده انتم يعني او هذا الضوء ما فيش انتيليه لا أن ان يكون هناك قلنا به و رفعنا واذا وإذا رفعنا بالآلة فمعنا أننا سمحناه أن البحث إذا كان حاملاً ونزل عندنا دون في عيديا الحمد فإن هذا الدم يحتفظه كما تستاذ ولا يحتفظه ومعنى أنها تصدي وفروم ويفيها بذيورها هذا يحوط على سعود العرباء المتصدي الذي من أهان ويعطون هذه الفائده وهذا الحكم لان نجيب عليه حكما ان شاء الله تعالى ذلك اقل الحكم قاله لم تجري ان يوجد حكم اقل اليوم وفي المذهب والمثابه فان اقل الحكم هو دقه واحده من الناس. قالوا العاده اقل شيء اقل انما قالوا تسعه واحد وفي ذلك القرار اقل رويين وليس لكن في سنه يا اخواني عليك في سنه وان قالوا بان اقل كده الفيل هو نسخه او دفعه واحده تسعه فانه ذلك او سمعت لسانكسك يوسف معناه ان الخير الذي يكون دفقه الواعده لا يبدا إذا بعد يوم وليله والمقصود ان الزوج لا يشوف الا ان انتقضت الوفه اذا كانت الخير دفقه واعده الى بعد ان يمضي يوم وليله وهي كذلك لا احجار في الصله اذا بعد ان مر عليها يوم وليله قال ابن يقولون يقول: لم يرجع العدل على أن تحية الله اقل من يومين وليله لكن الصحيح أنه لا اقل الوقت. الوقت. حتى لو كان الأمر كما يقول رضا منه. من الذي أمنه من الحساب ذلك عليه إذا ألم أنه يدل الثالث نصر على كي إحسابك ذلك إذا كنت تلك إتقاطين من الانتحاب ورصت ذلك إذا كنت تلك من الانتحاب الثالث كم هو بين كم هو الثلث هنا في بعضهم قال عشر حياناً بعضهم قال ثلاثة عشر يوماً ومترفة أخوار في هذا، الأساسات أصبحت لي لاحق ذا لأقل كما صار الشيخ الثاني المتيني عظيم الله لأنها موجودة أن بعض النساء، من, من يوم سوريا بعض من يوم وحلو. والطول بين الحيطتين شدهن اقل من ثلاثه عشر يوما بل اقل من عشراته بل من النساء نسمع هذا ولد من النساء من يوماً يوما وتكره يوما ثم تحيط يوميه وتكره ثلاثه في هذا الباب انها ماذا رايت الحكم صار Well that I thought I'd call وقامت for في الذهاب عندهم قريبا بالتأكيد وانا رأى تأكيد لها حيث موقع في ايام تأكيد يوم يوم في الذهاب تأكيد معنى أنها تحسب الايام التي كانت لها فيها عام إذا فرأى تأكيد لها ثم في وقت الاوقات اضطرب عند هذا الشيء فطرب تأكيد لها وتنظر ثم تعليم ثلاثة أيام في لثلاث تسعين أيام حتى إذا بلغت ثلاثة أيام تستمر ذلك العادة ثم بعد ذلك تصبح مستحرة وصحيح أن الحين ما زال حكم الحين ومثل هذا أخر حكم الطبطب يقول الله جل وعلا ألو كل ولا تقرؤوهن حتى يكورونا اي لا تقرؤوا من شيء او عقرب فالعبره فيما بوجود حيث سيجمع العبد و يعني يستباحوا كل ما كان ممنوعا قبل ذلك مثلا خالصا غالب ما هي غالب ذلك الحيث الصحيح ان ذلك عاجل في الثالث هذه أيام وفرعة وإيام. هو أمور النبي الله عليه وسلم في في سحلو سحلو هذا هالك عاجل هذا هو حتى ترجع إليه من فتة لها عاده وإشتنا أسمين فإن إلى فتة أيام خاصة إذا كانت إذاكها وغريباتها إذاكت لهم حادثت تشابه الثالثة إذا كنت تجل دون متدأة إذا كنت تجل دون متدأة أطفح ترجع إلى عادة في ذلك، كما رجب أصوها أمه الله فإن اشتدفت وكثر من بالك عادة المساء واليامر في التعليم ووالك عادة الخيط والي في التعليم وصرعه أيام طيب، الدم الدم لأن هذا الذي أول هو ذا المحيينين فان استردت اكثر استرد الشمع؟ تتعتبر بعضة نسائها بنفر بأن بعد المستدأت مدأت ثم استردت معنا الدم في تسوص أكثر <سؤال> <سؤال> من أكثر الشمع لأن تتاول تعقائهم في هذه عادة بسائلات أو عادة بسائلات وعادة بسائلات وعادة بسائلات هذه روما جلبت بسائل الأحكام بهذا فرص الله تعالى العرب والله سابقاً جداً جدا ضفل المنزاء عن التفضل فيه ومتعمل فيه وهذا يعني تعلق بعض الاحكام تعلقهم به كالعزله كالقضاء وغيرنا من الاحكام كالوقت وغيرها وكنت اريد في الفتره الماضيه عن, عن من وقع اهله بعد ان اصاب لكن لم تفخر وفكرت وقلت الله اعلم وما Tyna Pa wyjeżyć z tym łaę